غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين